فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبفت فينا من عمرك سنين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 قال نعم وانكم اذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما انتم ملقون فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون انا لنحن الغالبون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 إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو كطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون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 فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وَإِنَّهُمْ لنا لغائضون وَإِنَّ لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فاتبعهم مشرقين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 فَنَفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ قَطُّوُ الذَّّعِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ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 وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي رَبِّهَا الدِّينِ رَبِّ هَبْ لي حكما وألحقني بِالصَّالِحِينَ وجعلني لسان صدق في الْآخِرِينَ وجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إِنَّهُ كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنو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 فَكُبَكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ سَأَجْمَعُهُمْ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نَسَوْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ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 إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الوعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم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 اني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتتركون فيما هاهنا امنين في جنات وعيون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 قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فات بآية إن كنت من الصادقين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 بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي ظُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُلَّهُمْ آيَةً أَيْنَ يَعْلَمُهُ عُلَمَاءُ بَنِي إسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ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 وانذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم